بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك عديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا عامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجود يوم ناعما لسقيها راضيا في جنات عاليا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 افلا ينظرون الى الامل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فاذكر انما انت مذكّر